والمحتايو نصطفي شي مثل الكذب يقلبي حننا لله ليه الزمن فرقني عنك واللي بوقت قال نيت لله آه وللله آسف حبيبتي الوقت فات حبك وحبي ما اوذكرك غيرت مع هالوقت كله ما تغيري هل اشتاق لما زرعنا عيوننا وخدني اشتياق ولا مس خدنا هي هي حبيبه قلبي هي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيري هل اشتاق لما زرعنا bed mishta innu ilam miskhaddah غبتي وكل لحظة كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعتي لأن القدر بدل نرجع قصة غرام كل زكريات غبتي عن عيني بس مغبتي وكل لحظة كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعتي هالوقت اللي فات رجعتي اندر بدو رجع قصت غرامي كل ذاك ريان هي حبيبتي, حبيبتي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيري انا مشتاق ما زرعنا يورد قد مشتاق اللي لا مس خددا غيرت مع هالوقت كله ما تغيري يا ري انا مشتاق لما زرعنا عيوننا قدتي مشتاق اني لامس خدك حبيبتي قلبي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيري get me shit